كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قال هوس لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أ ن ي رسول الله إ ل ي ك م فلما زاغوا أ ز ا غ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسدين واذ قال عيسى بن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل اني رسول الله إ ل ي ك م مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسوليا من بعد اسماء ه أحمد م ف ل ج ا ه م ب الله ب ي ن ا ا ت ق و ا ذ ا س ح م ب ي ن ومن أظلم ممن ى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 ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل ل ك ا ف و هو ن الذي أ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا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 ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا أ ن ص ا ر ا لله كما قال عيسى بن مريم كما ا ق للحواريين عيسى بن مريم بن ل من أ ن ص ا ر ي الى الله قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله إ س ر ا ئ ي ل وكفر ا ل ط ا فأيدنا ا ئ ف ل ذ ي ن ن آ م و ا ع ل ى عدوهم ف أ ص ب ح و ا ا ي ن